موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م ك الاسلاميه ن ا ن أمة واحدة ا فبعث ل ه ب ش ر ن ومنذرين وأنزل م ع م ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق ل ي بين ح ك م ا ل ن ا س فيما اختلفوا فيه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 و أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين آ م ن و ا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أ و ل ئ ك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم